بسم الله الرحمن الرحيم سال سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج المذاب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 يوم تكون السماء كالمهم وتكون الجبال كالعهم ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ بني وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤوي ومن في الأرض جميعا ثم ينجي إنها لغى نزاعة للشواء تدعو من دبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا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 أعلم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقوه. ربهم غير مامون والذين هم لفروج هم حافظون إلا على أزواج أو ما ملكة فإن غير ملومين فما نبت غاورة ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راع الذين هم بشهادتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون، أولئك في جنات. فروق بلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عذين أي طمع كل مرء منهم وأن يدخل جنة كلا اننا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب اننا لقادرون بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يعدون يوم يخرجون من الأجداد سراعا كأن لا نَصْبِي يُفْضُونَ خاشعة نبصارهم ترهقهم ذله ذلك اليوم الذي كانوا يُعَدُّ